بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا عَادٍ أَمْ شَادٍ نَبَتَ بِهِ فَجَعَلْنَاهُ ثَمِيعًا بَطِيرًا إِنَّا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 نزاج هذا جبيلا عين فيها تجمع فالسبيلا